بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد يبعث الله رسولا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 يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيما اختصره من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه كما قال وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم فهذا أيضا قال أنهم قالوا قالوا هذا الذي بعث الله رسوله يعنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون رسوله فذلك منهم على سبيل التنقص والازدراء قبحهم الله ثم قالوا أنه كاد يثنيهم عن عبادة اصنامهم لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادته فقال تعالى متهددا متوعدا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل ثم قال لنبيه منبها له أن من كتب عليه الله الشقاء والضلال فإنه لا يهديه أحد إلا الله فقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أي مهما استحسن من شيء وراه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه وهذا ايضا كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وها هنا قال أفأنت تكون عليه وكيلا قال ابن عباس رضي الله عن كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول ثم قال أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أي أسوأ حالا من الأنعام السارحة فإن تلك تعقل ما خلقت له وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل اليهم هذه الايات هي ختام الفقرة الأولى من الصوره أو الفقرتين الاولتين وقد ذكرنا أنهما متقاربتان جدا في مقاصدهما هذه كما ذكرنا الصوره بدأت بقوله تبارك تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وموضوع الصورة حتى هذه الآيات هو عرض عقائد المشركين وما واجهوا به وما اعتقدوا في حق الذي أنزل الفرقان تبارك وفي حق الفرقان الذي نزل عليهم وماذا قالوا فيه وفي حق الرسول والنذير الذي جاءهم وأنهم لما كانت عقائدهم في هذا الباب فاسدة وكانت حججهم في رد الحق الذي جاءهم باطلة كان لا بد من النذارة ولذلك كان الصورة حتى الآن تعرض لشبههم وتردها وتنذرهم أنهم ان استمروا على ذلك كان لهم العذاب في الاخره كما ذكرنا إن تقريبا هذا المقصد قسم على فقرتين فقرة كانت وقعها أهدى. إلى حد كبير تميل إلى التقرير والسرد كأنها تسرد عقائد القوم دون إغال في الرد ولا تعنيف لهم ثم أعيد نفس الأفكار تقريبا مع الايقاع أشد والألفاظ أعنف والتبكيت واضح والنظارة أغلب وهذا من حسن التفنن في القرآن كما ذكرنا هذه الخاتمة لهذه الـ الـ الـ الـ المقصد الأول من مقاصد الصورة كما ذكرنا يبقى للصورة مقصدين مكملين للمقصد الأول الآيات النظر في الكون وفي الافاق تلينا لقلوب المكذبين ثم الوعد بإخراج عباد الرحمن كما سيأتي بإذن الله تولك لا نلاحظ هنا ان مع ختام عرض حجج المشركين علت نبره التهديد والوعيد والانذار كاعلى ما يكون كانت الايات التي معنا بالأمس جولة في أحوال الامم السابقه قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرص وهؤلاء ما بين قوم موسى قلنا العبره كان تذكير اليهود لانهم كانوا موجودين في الصوره اما في في واجهه الصوره او على الاقل في خلفيتها فكان لابد من التذكير بذلك وعاد وثمود ونوح وابو البصر الثاني وعاد وثمود اصحاب الرص قبائل عربيه بادت ولم يبقى لها اثر كبشر ولكن بقيت اثارهم موجوده وكان العرب يعرفون عنها بعض الأشياء لعل من الإعجاز الإخباري في القرآن إن الآن مع ولع الناس بالتفتيش في الدنيا ووجود الـ الـ إن المسح الأرض بالأقمار الصناعية ونحو ذلك وجدوا آثار عاد وثمود وأصحاب الرس موجودة ودائما تلاقي في القرآن الارتباط بين عاد وثمود ووجدوا إن آثار هؤلاء القوم موجودة في مناطق متقاربة تقريبا على خط طول واحد كان عاد في جنوب الجزيرة وثمود في شمالها ولكنهم كان على خط طول واحد يقعوا تقريبا في شرق الجزيرة العربية وان اثرهم تقول انهم كانوا متقربين جدا حتى ان حللوا الاثار دي قالوا لا دي قبيلة واحدة هاجر منها ناس وان اصلهم كان قبائل عاد التي كانت تقع في شرق اليمن وإن بعضهم هاجر شمالا إلى بلاد الحجر التي صارت ديار على أين هذا الكلام وكونه لم يكن موجود في التوراة ولا في الإنجيل لأن الكاذبون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن التوراة والإنجيل أخبار الأمم الماضية من الأمم أخبار المستقبل اللي حصلت يعدمون فيها الجواب نهيك إن الأخبار الماضية هناك كثير في اخبار القرآن ليس لها ذكر البتة في التوراة والإنجيل التي بين عيد اليهود والنصارى الآن بل غالب الظن أن التوراة والإنجيل المنزلين على موسى وعيسى عليهما السلام لم يكن فيما ذكر العدوى ثموت من القبائل العربية ولم يكن هناك كبير احتكاك لأنبياء بني إسرائيل بهم وكل نبي بعث إلى قومه خاصة فذكر بأحوال قومه ومن ثم كان هذا من المظاهر الإعجاز العظيمة في القرآن لكن الشاهد هنا من حيث المعنى نقولنا الآيات اللي فيها إشارات مستقبلية بتجد ان توظفها في المعنى بدون هذه الإشارات في غاية التمام والكمال مش إن الآية فضلت معطلة كان الآية نازله تقول إن كان في ديار عاد وثمود ولما تلاقوها هتعرفوا ان القرآن حق لا ده هي الآية اصلا موظفة في السياق في غاية التمام والكمال إن غاية النظارة بعد عرض أقوال القوم وشبهاتهم التذكير بالأمم التي انذرت قبلهم والتي عذبت وباقي من آثار عذابها وكانوا ربما مروا عليها احيانا ولذلك لا تجد أن الآيات حتى ثوتت بين ذكر الأمم البائدة تماما وبين التي لا يكاد يمرون العرب عليها إلا نادرا كديار عاد وثمود وبين الأمم التي يمرون على ديارهم كثيرا كقوم لوط لأنهم كانوا يذهبون في رحلات التجارة إلى الشام ومعظم المؤرخين على أن ديار قوم لوط هي تحت البحر الميت ولعل في إشارات كثيرة لطريقة العذاب وإهلاك قوم لوط موجود لها اثر تحت هذا البحر والله تعالى عنه. انتقلنا هنا ده كان اللي تناولناها في المرة السابقة الختام خلاصه خلاصة الأمر إيه؟ خلاصة موقف هؤلاء أنهم ان رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوه هزوا آية من عند الله يأتي بآيات الله هو هذا الذكر ومن عند الله القرآن والرسول يأتي يذكر به وهم يحصرون الأمر في الاستهزاء حتى لو كان عندهم حجة كانوا قالوها يعني بدل أن يعدلوا عن مقارعة الحجة بالحجة إلى الاستهزاء وشوف هنا من القرآن اي يتخذونك إلا هزوا يعني ما سابوش أي مساحة للتفكير لأنهم لو سابوا مساحة صغيرة للتفكير وللتدبر لا هداهم الله تبارك وتعالى اشوف حمزه رضي الله عنه كان على دين قومه ألما اعتدى ابو جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علم حمزه رضي الله عنه ذلك فاسلم حميا ادعى قدامه انه مسلم بيقول له اتسب محمدا وانا على ديني الكلمة دي فقط انه لما نطأها ورجع يفكر طب هو قالها ليه وجد نفسه طب هو كان مكذب ليه أصلا طب إيه اللي كان منعه أنه يكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم مع كل هذه الآيات لذلك هتلاقي الـ الـ الـ الـ الـ الأعداء الدين بيطبقوا نفس الطريق إيه يتخذونك إلا هزواء مش عايزين يسيبوا أي مساحة للتدبر وكل ما تزيد مساحة رقعة انتشار الإسلام كل ما هتلاقي الاستهزاء يزيد رسوم دينماركية وغير الدينماركية وزكريا بطرس وغير زكريا بطرس رجل ده أصلا هم, هم أتباعه بيقولوا عليه رجل شاذ وإنه هو كان مؤسس كنيسة في أمريكا للدفاع عن حقوق الشواذ نحو ذلك ولكن هو شذوذ لعل الشذوذ في الأفكار أشد فيبقى القضية إيه؟ تجي تلاقي الكلام كله استهزاء فيش أي فرصة للتدبر، فيش أي فرصة إنه يفكروا، لان لو سب مساحة صغيرة للتدبر والتأمل فلا بد أن يهديه ذلك إلى الحق. وعن أي بقى الكلام؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ طب قل إل إل اعترضت ليش؟ ليه, مش؟ ليه هذا لا يصلح أن يكون رسولا وقد كان يدعى في قوم الصادق الأمين، وقد جاء بالآيات من عند الله تبارك وتعالى. الأعجب من كده احنا قلنا دايما نركز على الكلام دوت القرآن يحكي كلام الآخرين بما يناسب بلاغة القرآن وفصاحة فهم بيقولوا كلام كتير جدا حاصلوا انهم عايزين يقولوا ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم خطر عليهم ممكن تخلي الناس تفكر وتتذبر وفي نفس الوقت عايزين يتظاهروا بأن عقائدهم غير قابلة للاهتزاز فده الكلام اللي هتلاقيه برضو لو ابتليت ولا ننصح يعني أحد أن نطلع على كلام هؤلاء المستهزئين لكن لو اطلعت على كلام المستهزئين القدماء أو المعاصرين هتلاقي كلام طويل جدا ده ملخص وان يقول لك الذي لا يتزعزع، والإيمان عندهم حجته هو الإيمان هتقوله طب نفهم طب نتكلم طيب نشوف التناقضات ما يناقض العقل في دينكم ما يناقض الفطرة أذل التحريفة يبقى الكلام كله انت لو مؤمن مش هتتكلم في الكلام ده خالص طب وكيف أمنت ابتداء عين الحجج التي جعلتك تؤمن فيبقى القضية كلها انهم بيحاولوا يظهروا انهم على عقيدة راسخه لا تتزعزع وفي نفس الوقت عارفين ان لو أحد تدبر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من القران لابد انه يعرف ان هذا انه ما يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق وان كلام المناوئين له باطل فيقولوا بيحذر الناس ان هذا لو استمع اليه فسوف يضل الناس عن الهتهم ولكن هو اللي حيظلهم هم مش هيظلوا فقالوا إن كذا لا يضلنا عن آلهتين كأنهم استنكفوا أن ينسبوا لأنفسهم نوع من الشك أو الضلال عن ما هم فيه من الضلال لولا أن صبرنا عليه ومحاولة إظهار ان عقائدهم تورف بذاتها ولا أن له بينما لو فتشت لا تجد كافر عند ولاء لعقيدته إلا نادرة بدليل قلنا قبل كده شوف الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته مشركي قريش لا يؤمنون بدين اليهود واليهود لا يؤمنون بدين مشركي قريش ومع هذا في منتهى السلام والوئام وكل يكفر الآخر لكن حدش عنده رغبة يخسر العلاقات التجارية وغيرها في سبيل انه يبين دينه فاذا لا يوجد لا خوف على الدين كل قبيله تيجي تحط صنمها حول الكعبة ما فيش مشكله يوم الفتح كان حول الكعبه 360 صنم محدش زعلان كل قبيله تختل نفسها الصنم اللي هي عايزاه لكن إني كان صلح الحديبية وما كاد ان يصل قبله لولا قبول النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح من قتال في البلد الحرم عشان ما يدخلش المسلمين يقولوا لا إله إلا الله طب انتوا قابلين بـ 360 صنم ايه المانع تسمحوا لما عايز ولا صنم من دول لا ده هنا بيأزهم الشيطان لأنه بيشعروا ان الاسلام بيقود مصالحهم المسألة كلها في النهاية مصالح فهذه الأديان يكتسبون من ورائه لوجهات في الدنيا وأموال ونحو ذلك ولذلك يجدون الأديان الباطلة كلها تجد صيغ لتقاسم هذه المصالح لكن الإسلام بيجي يقول لا ده أنا الإسلام يأمر أتباعه لا الناس عبيدا للعبيد من, من, من دور المسلم انه ما يسيبش النصران الذي استولى عليه الأحبار والرهبان وجعلوا انفسهم اربابا من دون الله هم فقط خلوا عيسى عليه السلام هو الرب من مع الله لا هم كلهم ارباب يامرون ويحللون ويحرمون ويستعلون على اتباعهم والمسلم من دوره أن يحرر هؤلاء فما دام ان المسلم وكان اول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتباعه الاسلام جاي يحرر دول من عبوديه هؤلاء الكهنه والسدنه بد من حرب الإسلام يبقى إذن الصبر مش صبر على هذه العقائد وإنما الصبر على المصالح التي يحصلونها من وراء هذه العقائد فأرادوا أن يظهروا أنفسهم بمظهر صاحب العقيدة المدافع عنها المنافع عنها ولذلك جاء التهديد القرآن وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا فإذا كانوا هم شايفين أن اتباعهم أن اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر نوع من الضلال عن عقائدهم فسوف يعلمون حينما وهذا من أشد صياغ التهديد وكما ذكرنا اللهجة الاستعلائية في القرآن لهجة يوجد لها إذعان اضطراري في قلوب الخلق وهذا أحد ما يعني يجده الناس في قلوبهم مما يعلمون معه يقينا أن هذا من عند الله ثم كانت المواساه الختامية هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن من استهزاء هؤلاء ومن إعراض هؤلاء ومن ترك هؤلاء للحجج أرأيت من اتخذ إلهه هواه ليس سمت عقيدة ينافحون عنها ولا إن الحجج والبينات التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كافية ولكنه الهواء والهوى أنواع بمعنى إن من الهواء أن يؤلد دين الأباء والأجداد فلن أرجع عنه أن من الهواء إن هو يكون رأسا في هذا الدين فيرفض الاعتراف بأنه باطل لأنه إذا اعترف أنه باطل، لم يصل رأسا وخسر ما كان فيه من رئاسة لهذا الدين إلى غير ذلك فهؤلاء اتخذوا الهوى إلها وما من إله يدعون إليه إلا والهوى هو الداعي إليه ابتداء فيبقى عند عندهم هوى والهوى كما ذكرنا يتنوع ولذلك كان هذا أعظم تسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو أفأنت تكون عليه وكيلة ونعى عم شأنهم جدا يعني يقول لهم إن هؤلاء قد اتخذوا إلههم هواهم كانهم هم أحقر من أن يتكلم عنهم بضمير مباشر لعم أمرهم خالص قضية عامة والمقصود هم طبعا ولكن هذا نوع من أنواع تحقير الشأن إذا كان هم بيقولوا أهذا الذي بعث الله رسولا فالقرام لا أنتم أقل حتى من أن يشار إليكم طالما أنكم اتخذتم الهوى إلهاً، قال أرأيت من اتخذ إلها هو هوى؟ أفعمت تكون عليه وكيلة؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا أظل سبيلا من الأنعام، لأن الأنعام تؤدي مهمتها وتفقه ما خلقت من أجله، وأما هؤلاء فأعرضوا عن ذلك. فلذلك كانوا في أسفل سافلين لذلك كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فالإنسان في الأصل مخلوق مكرم ولكن هذا التكريم شرطه أن يستعمل عقله وما علمه الله من علم التوحيد لكي يكون في هذا التكريم وإلا صار أدوان حتى من الحيوانات لأنها تكون أهدى منه سبيل لذلك من يختتم ذلك تلك الجولة في شوهات هؤلاء القوم والرد عليها وتبدأ الايات في جولة عظيمة بديعة في الكون ومظاهر قدرة الله تبارك تعالى ورحمته نتناولها في المرة القادمة شكرا على سبحانه على